م و س ل ع ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ف لآم الله لا إله إلا ل ا هو ا للعلوم ق ي م ن ز ا ل ا ا ل م ا م ي ن ي ي د ه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 آ ي ا ت م ح ك م ا ت هن ام الكتاب و أ خ ر متشابهات ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ و فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء تامره وما يعلم تامله الا الله والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا بي كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب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 ب ه م ك ذ ب و ا بآياتنا س و ذ ه م ا ل ل ه ب ذ ن و ب ه م و ا ل ل ه ش د ي د ا ل ع ق ا ل و م الاسلاميه ا ف و س و ع ه ا ل ت ت ق ا ن ت ق ا ت ل في س ب ي ل ا ل ل ه و أ خ ر كافرة ر ى ي و ن ه م م ث ل ي ه م ر أ ا س ل و ا ل ل ه ي ي د ب ن ص ر ه والقناة ا ل موسوعه ق ط ة م النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ا ي و ع حسن ل فيها خالدين موسوعه النابلسي ه والله ر ل ل ع ب ا د ا ل ذ ي ي ن ق و ل و ن ن ر ب ا إ ي ه و ا ل ص ا د ق ي ن و ا ل ا ل ي ن و ا ل م ر ك ه ي ن و ا ل م ي ت غير ر ب ح ا ش ه د ا ل ل لا إله إلا ه أنه ا هو و ل مضمون ل ا ئ أ و ا ل ع ل م ق ا ئ م ا بالقسط لا إله إلا ا إله ل هو ع ز ي ز الحكيم موسوعه النابلسي ا ا ل ع ل م بينهم بغلا و م ن يكفر ي ب آ ا ت ا ل ل ه فإن ا ل ل ه س ي ح س ا ه قل أسلمت وجهي فقل ل أ س موسوعه ت ج ي ل ل م ن ا ت ب و ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ا ل ك ت ب و ا ل أ م ي ن أ س للعلوم م فإن أ س م و ا فقد ا ع ل ي ك ا ل ب ل ا والله رصير م ي ن من تشاء وتغزق موسوعه ن ت ش ا ل ن ا ب ل ا ي د خ للعلوم ا م ؤ الاسلاميه ك ف ر ي ن أ ي ن م ؤ ن ومن يفعل ذلك فليس من يفعل فليس ذلك ل ل ا في شيء يحذركم الله ويحذركم الله وإلى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوا يعلموا الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء ي و م تجد ك ل ن ف س م ا ع م ل ت من خ ي ر محضرا و م الاسلاميه وتود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أ ط ي ع و ا الله ا ل ر س و ل ف إ ن تولوا ف إ ن الله لا يحب الكافرين الله اصطفى آ د م و ن و ح وآل إبراهيم ع ه النابلسي ا ع م ع للعلوم ع الاسلاميه لك موسوعه ا في بطني النابلسي ق ي ت للعلوم الاسلاميه وضعت وليس من ا ل ش ي ط ا ن ر ج ي م ف ت ق ب ل ه الهدى ربها ب ب ق و حسن ن و أ ب ت ا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ق و س و ع ا ل ن ا م ل س ي للعلوم الاسلاميه س م ع ا ل د ع ا ء ف ن ا د ت ا ل م ل ا ئ ك ة و ه و م الاسلاميه ا ل م ح ر ا ب أن الله يبشرك أ الحسنى صدقا ب ك ل موسوعه ة من الله د ح ص النابلسي ا ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي الكبر قد بلغني الكبر و موسوعه ر ا ل ك ذ ل ن ا ل ل س ي ف ع للعلوم ما يشاء ا ق الاسلاميه ولا ت ك م ن ا س و أ ي ا م إ ل ا ر م ز ا واذكر ب ك كثيرا ل س ب ح ب ا ل ع ش و ا ل إ ك ا و إ ق ا ل ا ل م ل ا ئ ك ة ي ا م ر ي م إن الله الحسنى ف ا ك وظهرك واصطفاك ع ل ه النابلسي واركعني مع ل ر ا ك ع ي ن ذ ل ك م ن أ ب ا ء ل ي ك و م ا كنت ل د ي ه م إذ ي ل أقلاما ق و ن كل م ر و س و م ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ر م إن ا ل ل يبشرك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 موسوعه ا ل ى ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل أ س ي قد جئتكم ربكم من بآية أني أ للعلوم من الاسلاميه في الطير فأنفف فيه فأنفخ م و س و ي ه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم أ ح ا ل ا ل وأنبئكم ا س ل و ا م ا م و ي و ع ه النابلسي للعلوم كنتم, كنتم الاسلاميه ولأحل, لكم ولأحل لكم بعض الذي موسوعه النابلسي للعلوم ه الاسلاميه شركه الهدى م ي ن فمن شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 م ا إ س و ع ه ا ا ل ل ه و إ ن ا ل ل س ي للعلوم ز ز ي ا ح ك الاسلاميه ه بعضنا بعضا أروابا م و ن فإن الله ت و ل فقولوا و ا ش ه د و ا ب أ ن ن ا م س ل م و ن ي ا أ ه للعلوم ا ك ت ا ن في ي إ ب ر ا ه و م الاسلاميه فلا ت موسوعه ا ل ن م ا حاججتم فيما لكم ب ه ع ل م فإما تحاجون ف ي م ا للعلوم ي س ك م به م ا ل ل ل ه ي ع وأنتم ل ا ت ع ل م م و ن ا كان إ ر م ي ه ولا م ش ر ا ا ن و ل ك ن ك ا ن حنيفا م س ل م وما كان من ا كان ا ل م ش ر ك ي ن إن أ و ل ل ا ن ي ه غير ربحيه ذات مضمون ه ا ل اجتماعي ل والله ولي ا ل موسوعه ؤ ا ل ن ا ب ل و ي ض ل و ن ك م و م ا ي ض ل و ن إ ل ا أ ن ف س ه م وما ي ش ك و ن يا أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل م ا ء الله وأنتم ت ش ه د و ن أهل الكتاب م ت ل ب س و ن الحق ب ا ل ب ا ب ل و ت م س ي للعلوم ق وأنتم ن أهل ا ل ك ت ا ب ب آمنوا ا ل ذ ي أنزل على ا ل ذ ي ن آ م ن و ا آ م ن و ا بالذي انزل على الذين آ م ن و ا وجهوا النهار واكفروا آ خ ر ه لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله موسوعه النابلسي ح ا ج ل ك م ا ل ا س ل ك م ي ه ع موسوعه النابلسي ل كان ل ل ل ا ل ك ا و ا م ا ل ن ن و يقول ا س ل ل ه ولكن و ك ن ا ربانين ب م ا كنتم تعلمون ا ل ب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامكم ر بالكفر بعد اذ أ ن ت م مسلمون واذ اخذ الله م ث ا ق النبيين لما اتيتكم من كتاب م س وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما, لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أ ا ق ر ض ت م و أ خ ذ ت م على ذلكم مصري قالوا أ ق ر ض ن ا قال فاشهدوا و أ ن ا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الفاسقون افغير ذي الله يدعون وله اسلم من في السماء و م و ر ج ع و ن ق ل آ م ن ا ب ا ل ل ه وما أ ن ز ل ع ل إبراهيم و م ا ل ا س ل ا ق و ي ع ق و و ب ا ا ل أ س ه ومن ا ا أوت يموسى وعيسى ل ب يبتغ و ن من ر ه منهم له م مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له ومن ب ي أحد غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم, كفروا بعد إيمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البنات ل موسوعه النابلسي للعلوم ن ة ا ل ه ا ل ل ا ئ ك ة و ا ل ن ا س أ ج م ع ي ن خالدين ي ف ه ا لا يخفف ع ن ه م ا ل ع ذ الله الحسنى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 الذين كفروا م و ا و م ع ه النابلسي ف افتدى به للعلوم الاسلاميه ل ف ض ي ت و ر ا ت ب ا ل ن ا ق ل س ي ف ض ه ا ل د ا ن ا ت ص د و ن عن سبيل الله من آ م ن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما ن تعملون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تطيعوا فريقا من الذين أ و ت و ا الكتاب يردوكم ي ر موسوعه ك النابلسي ا للعلوم ن الاسلاميه ل ه ه فقد ى ص ر ط س ت ق م يا ي أ ا ت ق و ا ل ل ه حق ق النابلسي ت ولا و ت ت م إ ل للعلوم م ا ل ا س ل ل ه ا م ي ك م م و ا و ع ه ا ل ي ك م إذ ن ت م أ ع د ا ء أعداء إذ كنتم ف أ ل ف ب ي ن ق ل و ب ك م ف أ ل ف بين ق ل و ب ك م ف أ ص ب ح ت م ب ي ه إخوانا وكنت ن ت م على ش ف ا حفرة من ا ل ن ا ر فأنقذكم, فأنقذكم منها ك ذ ل ك ي ب ي ن ا ل ل ه ل ك م آ ي ا ت ه ل ع ل ك م ت ه ت والتبون د و ن يدعون الخير ي و إلى أ موسوعه ر ن ب ا ل م ع ف وينهون ا ل ن ك ر و ا و ل ئ ك ه س ا ل م ف ل ح و ن ع ل ا ت ك و ن و ا ا ل ذ ي ن ت ف ر ق و ا و خ س ل ف م ي ه ت ل ف و ا بعد م ا ج ا ء ه م الله ب ي ن ا وأبائك ت الحسنى ب عظيم يوم ت Yeah. موسوعه النابلسي ذ أ ي م فدخوا إلا ح ب للعلوم ا ل ن ا س و ب ا ء بغضب م ن ا ل ل ه وقربت عليهم المسكنا ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون موسوعه ا ل ك ن ا ب ل و ن آ ي ا ا ت للعلوم ه ا ل ا س ل ه م ي س و يؤمنون ن ب ا ل ل ه ي أ م ر و ن م ع ر و ف وينهون ع ه ا ل ن و ي ا ع و ن في ا ل خ ي ر ا ت و و أ ل ئ ك من ا ل ص ا ل ح ي ن و م ا ي ف ع ل و ا س ل ا م ب م ت ي ن لفضيله ت ع م م أ و الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ل ل ه س ي ئ ا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 ولكن ن أ ف س ه م ي ظ ل م و ن يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تتخذوا ب ل ا ي أ للعلوم و ن ك م ا ل ا د ت بدت م ا ل ب ا م ن أ ف ي ه م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 وَإِذَا و َُُ ك م ْ ض َ ا ُ و َ س و ذ َ ا خ َ ل َ ن ا ع َ ب ُ ع َ ل َ ي ْ ك ُُ م ا ل ْ أ ََ م ل َ مِنَ ا ل ْْ قُلْ غ َ ي ُِ م و ت ُُ ب ِِ غ ي ْ ض ك م ْ إِنَّ ا ل ل عَلِيمٌ َََّ ه ِ ب ذ ا ت ِ ا ل ص ُُّ د و ر ِ إِنْ ت َ م ْْ س س َ ك ُ م ْ حسنة س ت ه موسوعه إ ن تصلكم ئ ة ي ف ر ح ا ا و ل ن ت ص و ا وتتقوا ل ا ي ض للعلوم ش ي ئ ا إ ل ا ل ل ه ب م ا ي ع م ل و ن م ف ي ه إِذْ غَدَوْتَ موسوعه النابلسي م م ؤ م ق ع ل ل وَاللَّهُ ق ت ا للعلوم هَمَّ الاسلاميه توكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب ب د ل و أ ن ت م أ ذ ل فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقون للمؤمنين الي يكفيكم أ ن يمدكم ربكم فلن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه آ ل ا ف من الملائكه منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم, ربكم بخمسه آ ل ا ف من الملائكه مسوين وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من, من عند الله العزيز الحكيم ليقطع ط ر ف ا م من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائنين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 وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت إ ل ا باذن الله كتابا مؤجلا من يرد ثواب الدنيا نؤته ي منها ومن يرد ثواب ا ل آ خ ر ة نؤته ي منها وسنجزي الشاكرين و ك أ ن من ندين قاتل معه ربيون كثير ف م ا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ لِمَا فِي س ب ي ل اللَّهِ و م ا ع ف و الله وَمَا, ضعفوا وما اسْتَكَانُوا و يُحِبُّ ا ل ص ا ب ل ح ي ن وَمَا كان قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوا ذُنُوبَنَا كَانَ إِلَّا اغْفِرْ لَنَا إِلَّا أَنْ رَبَّنَ ى قالوا ر ب ن الهدى اغفر ش ر و ه دعويه ا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي و ب الآخرة ا ل ل و ح المحسنين ب يَا موسوعه النابلسي ا ن كَفَرُوا للعلوم َ الاسلاميه ْ وَهُوَ َ خ ْ ر ُ ا ن َ ص ِ سنلقي في قلوب الذين كفروا الوعد بما أ ش ر ك و ا بالله ما لم ننزل به سلطانا و م أ و ا ه م النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إ ذ تحصوا لهم بهم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في ا ل أ م ر وعصيتم من بعد ما أ ر ا ك م ما تحبون وَدْعَفَا ع ن ك موسوعه ا ل ل ه فَضْلٍ ل ا ل م ن ا و ل س ي للعلوم الاسلاميه تَحْزَنُوا على م و ا ل ل ه خ ب ي النابلسي للعلوم من ا ل ا س يخشى ل ا ف ة م ن ك م وطائفة قد أ ه م ت و ط ا ئ ف ة قد أ ه م ت ه م انفسهم يظنون بالله غير الحق ون يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الجاهلية الأمر الأمر هل قل كله لله شيء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 والله موسوعه ل م النابلسي للعلوم ن م ا ه الاسلاميه لا تكون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 لماذا وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ لو قُتِلْتُمْ تُحْشَرُونَ تَنَعُونَ لَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْ فَمِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله ولو كنت غليغ مِّنْ كنت فظا ض غليظ القلب لانفضوا من حولك ف ا ع عنهم ف و ا س ت غ ف ر ل ه م و ش ا ر م ه في الأمر فإذا على الله أ م عزمت ر فإذا فتوتر ى ا ل ل إن ا ل ل ه ي ح ب ا ل م ت و ك ي ن إن وإن ينصركم لكم مالب الله فلا ى فمن ن ذا الذي شركه الهدى شركه دعويه ن كان وما ل ل ذ ن غير ربحيه ذات مضمون ت ف ى كل ف س اجتماعي ه افمن اتبع رضوان الله كمن باب سخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 إليها ق ت موسوعه أن النابلسي ه و للعلوم ا ل ا س ل ع ل م ا ل م ي ن نافقوا موسوعه النابلسي ب للعلوم ا ل ه أو د ف و ا ق ا الاسلاميه ا ك م ا م ا ل ك ف ر أطرب يومئذ م ن ه الحسنى موسوعه النابلسي ق للعلوم و و ا ه م الاسلاميه ت و اسماء ل ت الله ا ل ح ي ن ى ولا ت ح س ب ن النابلسي ذ ي ب ل ا ل ل ه أ م و ا ت ا س ل ا ء عند ر ب ه م ي ر فرحين ز ق و ن بما ا ت ه م و س ت ش و ن ه النابلسي للعلوم ف الاسلاميه عليهم و ي س ت ب ش ر و ن ب ن ع م من ة ا ل ل وفضل ه و أ ن ا ل ل ه س ي للعلوم ج ن ن ي ا ل ذ ي ن ا س ت ج ا ب و ا ل ل ه و ا ل ر س و ل م ا أ ص الله ا ل ق ر ح س ن عظيم الذين قال ل ه م ا ل ن ا س إن ا ل ن ا س قد ج م ع و ا ل ك م ف خ ش و ه م ا ه إيمانا و ق ل و ا ح س ا ل ل ه ونعم ا ل و م ي ل فانقلبوا من ا ل ل ه و ف ض ل لم م ي س ه د ى شركه دعويه غير ن ب ح ي ه ذات ل مضمون ا ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا ت خ ا ف ه م و خ ا و ي وخافون إن ن ك ت م مؤمنين و ل كالذين ا نحزن ي س ا ر ع و ن ع ي النابلسي ك ف ر إ ه م لن ل ه ئ ا ا يريد للعلوم ه ألا ي ج ل الاسلاميه في الآخرة ولهم عذاب عظيم ا موسوعه النابلسي ي و ا للعلوم الاسلاميه ي ح ب ا ذ ي ن ك ف ر و أ ن ا هم ل م م ا كان الله و س و ع ك م على ا ل غ ي ب و ل ك ن ا ل ل ه ي ج ت ل ر س ل ه م ن ش ا فآمنوا ب ل ل ه و ر س ل ا م ي ه وتبتقوا ف ل ك موسوعه النابلسي فضله وخيراً لهم بل هو خ هو لهم للعلوم و الاسلاميه ي س موسوعه الله ق ل الذين ق النابلسي ي ء ما ق و للعلوم ا ل ق ا س ل ذلك ب م ا ق د م ي أ ي ي د ك موسوعه أ ن النابلسي ل ل ه ع ه د إ ل ي م الاسلاميه أن نؤمن ل ر و حتى ت ي ي أ ن بقربان ت ج ا ء ك م ر س و ع ه ا ل ب ي ن ا ت و ب ل ذ ي ن ق ل ت م ف ل م ا ق ت ل و م إن كنتم ص ا ل ح ي ن فإن كذبوك ا س ل من قبلك ج ا ء و ا ا ب ل ب ي ن النير ا والزبر والكتاب ت كل ف س ه وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاس وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعون ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكترونه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 و ل ه م عجاب أليم و ل ل ملك ل ه ا س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ل ه على كل ش ي ء قدير إن في إن خ ل ق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و ا خ ت ل ا ف ا ل ل ل ي و ا ل ن ه ا ر ل ي ا ت ل م ي الألباب لآيات من اسماء ل أ الله ي ا ا ل ذ ي ن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 ت ق و س ر ب ه م لهم ج ن ا ت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن فيها ل ا من ع د ا ل ل ه و م ا ل ا ل ل ه خ ي ا م ي ه وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إ ل ي ك م وما انزل إ ل ي ه م خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا أ و ل ئ ك لهم اجرهم عند ربهم ان الله موسوعه ا ل ن ا ب ي ل ل ع ل و ا ل ا س ل ا ه